لآن م و س ل ع ه النابلسي ع ا ل ن ا للعلوم ا الاسلاميه د ن إ ص ر ط ا ل س ت ق ل و س ن ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه ي ا ق <تصفيق> ر ما لي أ د ع و ك あっ。 يوم لفضيله الدكتور م ل م د راتب النابلسي